بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له واجبا قِيِّمَ الْيُنذِرَ بَأْسٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا قِيِّمَ الْيُنذِرَ بَأْسٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ هُوَ الْمُؤْمِنِينَ الذين يعملون صلحا أن لهم أن ينحذنا ما كتئن في فيه أبدا لا كتئن في فيه أبدا, في أبدا وينذر الذين قالوا استخد الله ولدا وينذر الذين قالوا استخد الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم. لا لهم به مِنْ علم ولا لأبائهم. كمرس كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا فلعلك ضعيف نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أت فا فلعلك ضعيف نفسك على إنا جعلنا ما على الأرض دينا لها لنبنواهم أيهم أحسن وعملا إنا جعلنا ما وإنا نجعلون ما عليها صعيدا جودا وإن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهَا صَيْرَنَ بُعْدًا أَمْ حَسِبْتَ أَن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا أَمْ حَسِبْتَ أَن أَصْحَابَ الْكَهْفِ كانوا مِنْ آيَاتِنَا عجبا؟ إذ أول فسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أول فسية إلى الكهف فقالوا ربنا داتنا لَئِن مَّتَّ وَهَل لَّنَا مِن أَمْنٍ وَرَشَدَا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا قَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ ثُمَّ لِنَعْلَمَ أي أَحْصَى <تصفيق> لِمَا بَرَّكُوا أَمَدَّ ثُمَّ ذَهَتْنَا مِنَ الْمَأْيِ الْحِزْنِ أَحْصَى لِمَا بَرَّكُوا عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ إنهم كفية آمنوا بربهم وذلناهم هدى إنهم كفية آمنوا بربهم وذلناهم هدى وربتنا على قلوبهم إبقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قَالُوا ربنا, رب رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ سَيَقُولُونَ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ نَدْعُ وَلَا نُصَلِّي إِلَٰهًا فقالوا رَبُّنَا رب لا فرق النا إذا شقق لا فرق النا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون علي بسلطان بين فمن أظلم ممن استغى على الله كذبا فمن أظلم ممن استغى على الله كذبا وَإِذْ يَرْفَعُكَ رَبُّكَ عَلَى الْعَرْشِ وَلَا يَظُنُّونَ عَلَيْكَ سَخَطًا وَلَا ذَلُولًا فَأَنزِل إِلَى الْكَهْفِ أَنِ امْنُنْ لَكُمْ رَبُّكُم من رحمته وإذ فأدوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأدوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 وترى الشمس إذا قرأت فزاعوا عن كهفهم ذات النيل وإذا غضبت تقررهم ذات الشمال وهم فيها ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو ومن يضل فلن تجد له وليا من موشدا ومن يغني فلن تجد له وليا من وهم كفور وهم وأنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وأنقلبهم ذاهبين وذات الشمال وكنهم باثقا ذرعاً بالوصيد وكنهم ذاهقين ذرعاً لو اصطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولم لست منهم رعبا. لو اصطلعت عليهم لوليت وكذلك بعثناهم وَتَزَادُكَ بَعْضُ لَهُمْ يَتَزَادُ الْبَعْضُ لَهُمْ قَالُوا قَوْلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا قَوْلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبستم Leben فبعثوا أحدكم بويقكم هذه إلى المدينة سينبه قالوا ربكم أعلموا لما لبستم screens فبعثوا أحدكم بويقكم هذه إلى المدينة فَيَنْبُ أَيُّهَا إِنْ ثَقَمًا فَيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَيَسْلُقُهُ وَلا يُشَيْرُنَّ بِكُمْ أَحَدٌ فَيَنْبُ أَيُّهَا إِنْ ثَقَمًا ولا يشرن لكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرزموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرزموكم أو يعيدوكم ولم تصلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا والله إلّا اللّبّهم أعلم به إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا والله إلّا اللّبّهم أعلم به قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة راضعهم كذبهم ويقولون خمسة شادشهم كذبهم وجما بالغير فيقولون ثلاثة راضعهم كذبهم ويقولون خمسة شادشهم كذبهم وجما بالغير ويقولون سبعة وسمنهم كلبهم ويقولون سبعة وسمنهم كلبهم والرب أعلم بأعدادهم ما يعلمهم إلا قليل والرب قل أعلم بأعدادهم ما يعلمهم لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَلاَ تَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِعَظِيمٍ وَلاَ تَسْتَسْفِهِ مِنْهُمْ أَحَدًا هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ إِلَّا بِاللَّهِ أَحَدًا ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله. وَأَصُلْ رَبَّكَ إِذَا نَتِّيْتُ وَأَصُلْ رَبَّكَ إِذَا نَتِّيْتُ وَقُلْ لَعَسَائِي هَدِيَ لِرَبِّي لِأَقُولَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَقُلْ لَعَسَائِي هَدِيَ لِرَبِّي هذا مِنْ هَذَا رَشَدًا ولبتو في كهفهم ثلاثمائة سمين وزدادوا تسعة. ولبتو في كهفهم ثلاثمائة سمين وزدادوا تسعة. قل لله أعلم بما لبتو. قل لله أَعْلَمُ له غيب, له غيب السماوات والأرض أرصر به وأسمع, أرصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ما لهم من دونه من ولا في حكمه وَأَتَلُوا مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَيْنَتِهِ وَلَا نَتَجِرٌ دُونِهِ مُلْتَحَدٌ وَأَتَلُوا مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كتاب رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَيْنَتِهِ وَلَا فَاحْذَرِ النَّفْسَ كَمَا الَّذِينَ يَرْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ فَاحْذَرِ النَّفْسَ كَمَا الَّذِينَ يَرْعَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ولا تعذ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعذ عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تفمن اوغلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا من أنزله أنزله وذكره وذكره وهو كان أمره صفا. وقل الحق من وضبكم. وقل الحق لله ضبكم. فمن شاف فلأمم و من شاف فمن شاء إنا اعتدنا للظالمين نارا حاقدهم سرادقها اننا اعتدنا للظالمين نراها حاقدهم سرادقها وان يستغفوا يغاسوا بما انك يشوي الودو وإن يشتريك النغاة من هذا كالخل يشوي الهدود بئس الشراب وتاءت مرتفقا بئس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 أولئك لهم جنات وعلي تجريهم تحتهم الأنها ويحلون فيها الأساور أولئك يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واسترق. وَيَلْبَسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِئِنٍ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ وَيَلْبَسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِئِنٍ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم السواب وحتنا تمرتفقا نعم السواب وحتنا تمرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما برعا وَاَكُرِلْ لَهُمْ مَسَلًا وَجُنَّيْهِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِ مَا جَنَّتَيْ مِنْ أَعْمَالٍ وَحَسَثْنَاهُمَا بِنَقْلٍ وَجَعَلْنَا بَنَّهُمَا ذَرْعَا قِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آكَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا قِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ ولا ولن تضلين منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا نهى. وفجرنا خلاله وكان له سمن فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أستو من كماله وأعز نفرا. وَكَانَ لَهُمْ سَنَوْمٌ فَقَالَ الْقَاسِبُ وَهُوَ يُحَالُهُ أَنَا أَسْتَوْمِي كَمَا لَمْ وَأَعْلَهُنَّ فَرَأَى وَدَخَلَ جَنَّةً وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَجَاءَ فُرُوجُ نَنكُ وَهُمُ ضَالِّينَ يَسْكُنُونَ أظُنُّ أَنَّ سَرِيرَهُمْ أَبَدَا وَمَا أظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا وَمَا أَمُّوا الشَّعَةَ فَائِلَةً وَلَئِنْ مُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجْلَتْ خَيْرًا مِنْهَا من هَا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تراب ثُمَّ من قلتى تمن وتسواك رجلا لا انه والله ربي ولا اشريك في ربي احد لا انه والله ربي ولا اشريك في ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله استرني إن انا اقل منك ما لا وولد استرني إن انا اقل منك ما ربي أن يرخي من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح قعيدا زلقا فأتى ربي أن يؤتي لخي من جنتك ويرسل عليها حسبانا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 وأحيط بتمره فأصبح يقلب كثيه على ما أنفق فيها وهي قاوية وأحيط بتمره فأصبح يقلب كثيه على ما أنفق فيها وهي قاوية فأصبح يقلب كفنيه على ما امثق فيها وهي خاويه على عوشها ويقول يا ليتني فأصبح يقلب كفنيه ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا ولم تكن له فئة ينصونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن لهم أدنى صول من دون الله وها كان متفوق هنالك الولاية لله الحكمة هنالك الولاية لله الحق هو غيون ثواب وخير عقبا هو قير توابا وقير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاحتلق به نبات الأرض فأصبح هشيما واضرب لهم مثل يَا سَمَاءَ إِنْ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَتَرَفَّقْ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَضْحَى حَيًّا فَأَصْبَحَ حَيًّا تَنزُرُهُ الرِّيَاحُ أَصْبَحَ حَيًّا تَنزُرُهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَالُ وَالْبَنُ نَجِيتُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمَالُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحد ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْتَجْدُونِ أَدَمَ فَتَجَدُونَ إلَّا إِذْ لِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْتَجْدُونِ أَدَمَ فَتَجَدُونَ إلَّا إِذْ كَانَ مِنَ فَتَشَقَّى عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عادُونَ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ إِنِّي دُونَكُمْ وَهُمْ لِي عادُونَ بِسَرِّ بَدَلًا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 سَخِرُوا مِنَ الَّذِينَ وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا وَمَا جَنَّ نَبِيُّهُم مَوْعِظَةً وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَرَأَى الْغُفْرَانَ نَارًا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاكِعُوهَا لَمْ وعندها محرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان سَيَرَوْنَ أَثَرَ جِنْدَرَا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَمَا مَنَعَ شَيْئًا يُؤْمِنُونَ سَخِيرٌ أن أَن سنة الأولين الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ كُبُلًا يَوْمَ لَا يَنفَعُ كَانَةٌ وَمَا أَرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا مبشرين ويجادل الذين كفروا بالباطل الباطل به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ويجادل الذين كفروا بالباطل الباطل به الحق واتخذوا آياتي وما وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قدمت يَدَاهُ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَى فَلِيَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَى وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَى فَلِيَهْتَدُوا إِذَا وَرَبُّكَ الْغُضُضُ اللَّحْمَ وَرَبُّكَ لو آخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب. لو آخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعظة لن يجدوا من دونه موعلا. وتلك القوّاء أهلتناهم لما ظنوا وجعلنا لملكهم مولدا. وتلك القوّاء أهلتناهم لما ظنوا وجعلنا لملكهم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا وَإِذْ قَال مُوسَى لِفَتَاهُ أَرَحْتَ لِيَ ٱلْقَائِمَ فَأَرْشَدَنِى بِرَأْيِكَ هَٰذَا فَاخْتَرْتُكَ فَٱصْبِرْ إِنَّكَ فَلَمَّا بلغا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حوتهما فاتخذ سبيله فِي الْبَحْرِ تربا فَلَمَّا جَاءَ وَجَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ فَلَمَّا جَاءَ وَجَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نتيت الحوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نتيت الحوت فإني نتيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره قال الأرض، واتقذث فيه له في البحر عجبات، واتقذث فيه له في البحر عجبات. قال ذلك ما كنا نرو، قال ذلك ما كنا على آثارهما قصصا. فرجد على آثاره لا قصصا فرجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فرجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة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 قال إنك لن تستطيع معي قبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا, خبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أهوى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أنا ذا إذا سئذ أنا أيان شيء حتى أرسل إليه ذكره فأطلق حتى إذا ركب في السفينة خرّقها فأطلق حتى إذا مكث في السفينة قال أقرقتها لثور ق أهلها لقديت شيئا إما. قال أقرقتها لثور ق أهلها لقديت شيئا إما. قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقول إنك لن لا تستطيع لن يخلوا. قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لتيا غلام فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس فانطلقا حتى إذا لك يا قال أقتلت نفس ذكية بغير نفس. قال أقتلت نفس ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى. قال أقتلت نفس ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى.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 فَإِنَّ لَنَا إِخَاءً وَدِينًا وَتِلْكَ الَّذِي يُعْذَرَا وَإِنَّ لَنَا إِخَاءً وَدِينًا وَتِلْكَ الَّذِي يُعْذَرَا حَتَّى إِذَا أَتَى أَهْلَ قَوْمِي اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فأبوا أن يُضِيفُوهُمَا أَمْ خَلَقَ عَسْتَاءِ لَا أَتَيَا أَلَّقَ وَيَكِمْ تَطَعَهَا أَهْلَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ أَرَمْ إِنْ بُلِغَ مَا خَوَجَدَتْهُ الْغَيُوبُ يُرِيدُ أَنْ يَمْكُمَ وَأَكُونَ قَالَ لَوْ شِئْتَ اسْتَغْتَبْتَ عَلَيَّ أَجْرًا قَالَ لَوْ شِئْتَ اسْتَغْتَبْتَ عَلَيَّ أَجْرًا قُلْنَ هَذَا <تصفيق> فِي الرَّكْبِ وَبَيْنِكَ قال آبى وظلمي وذلّي. سأنبئك بتقوير ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتقوير ما, ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أن السفينة فكانت بمساكن يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها وكان كثيرة وصدا وأما الغلام فكان أبغاه مؤمنا فخشينا أن يغرقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبغاه مؤمنا فخشينا أن يغرقهما طغيانا فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب وَأَمَّا الْجِدْرُ فَكَانَ لِغُلاَمٍ يَتِيمٍ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَأَمَّا الْجِدْرُ فَكَانَ لِغُلاَمٍ يَتِيمٍ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كنزلهما. وكانت تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وكانت تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما.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 وَمَا كَانَ سُهُواً أَنَّهُ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَمَرِ فَقُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا وَيَسْتَأْثِرُونَكَ عَنْ ذِكْرِهِ كُلٌّ تَأْثِرُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَنَّاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا إِنَّمَا كَانَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَنَّاهُ شيء سببا فأسرع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما حتى إذا بلغ مغرب وجدها تغرب في عين عائة ووجد عندها قوم قل ما يزال قرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم فسنا قل ما يزال قرنين قال أما من ظلم فتو فنعذبه ثم يرز إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال أما من ظلم فتو فنعذبه ثم يرز إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَسْعَى سَبَبًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَنَّه لَوَ تَنَاوُلُ لَهُ مِنْ أَهْلِ النَّسْرِ قُمْنَ أَسْبَعَ قَبْلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْعَنَ عُشَّتْ وَجَدَهَا تَغُلُّ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا فسرى. حَتَّى وَجَبَهَا شَفْرُهُ عَلَى قُلُوبِ مَنْ جَاعَلَهُ مِنْ ذُو يَهْتِمَّ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْنِهِ خُبْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْنِهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكذون يفقهون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرمين إن يحجوج ومحجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا يا ذا القرمين إن يحجوج ومحجوج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 فأعنوني لقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوا لي زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا آتوا لي السَّاعِ إذا سَوَى بِنَارٍ فُهُ لَمْ بُخُوَ الْسَّاعِ إذا جَعَلَهُ نَارٌ قَالَ أَفُونِ أُفْرِغْ عَلَيْهِ طِقْوَةَ الْسَّاعِ إذا جَعَلَهُ نَارٌ قَالَ آتوني عليه الصلاة. فمسقّو أن يظهروه ومستقّو له نقبة. فمسقّو أن يظهروه ومستقّو له نقبا قال هذا رحمة من ربي. هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دَكَّاءَ وكان وعد ربي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُودُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَكَانَ مَثَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ كَمَثَلِ الَّذِي يُوقِدُ نَارًا وَنُفِخَ فِي الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عظا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عظا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعلمهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادهم دون أورياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 الذين ضدت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحشون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وَنَذِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَالْفَاسِقُونَ تَحَرَّقَتْ أَمْنَارُهُمْ فَلَن نُّفِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي مالك جزاؤهم جهتينهم بما كفروا واستخذوا آياته ومسله هدوة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذلا إن كانت له جنات في الدرس لدلا قالدين فيها لا يبغون عنها حولا قالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله نددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تعفض فذا كلمات ربي ولو ذئنا بمثله مبدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فمن كان يرضو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرضو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك Altyazı